بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إلي يا انه استمع نفر من الجن قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا اهي شططا وان ظننا ان تقولن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَذْعُنَ لِّجِنٍّ فَزَادَهُمْ وَأَن نَ مَسْ السَّمَ أَفَورجَدَنَ زَُرَسَّ شَدذَ وَشُوهوبَا وَأَن قَُّ نَ قُودُ ha ben q destä la où chi bon en so بِهِ رَبُّكُمْ رَشَدَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ نُمِدُّ نَذَلِكَ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّهُ رَشَزًا وأن لو استقاموا على الطيقة لا أسقيناهم ماءا غدقا إنكم في ومن يرهب عن ذكر ربه يسلكه وَأَن نَّغُولَ مَّا قَامَ عِزُّ اللَّهِ يَدْعُوكَ أَن قُفِ <سؤال> احْزَنَا قُل إِنِّي لَا أُنْزِلُ لَكُمْ ضُرًّا وَلَا شَذَا قُل Ing! Mm.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 funna si en ko وكم بين يدي يقن مخن فيه ليعلم ان قد افلن قريس لا استر